بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل وقسف القمر ودنع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كَلَّا Yoona Bunda 107. وقالوا العاجلة الآخرة Zdjęcia يوم إذن المساق فلا صلاة ولا صلاة. لَكَ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى 118. أيحسب الإنسان أن يترك سودا ألم يكن ani. فجعل منه الزمان ذكراً أليس ذلك بقدير؟ ذلك